من الله ورسوله إ ل ى الناس يوم ا ل ح ج ا ل أ ك ب ر ان الله بريء من المشركين ورسوله ف إ ن تبتم فهو خير لكم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 إ ن ه م ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إ ل ا ولا ذمه و أ و ل ئ ك هم المعتدون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 ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أ م حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا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 أ و ل ئ ك ح ب ط ت أ ع م ا ل ه م وفي النار هم خالدون إ ن م ا يعمر مساجد الله من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة وآت ا ل ز ك ا ة ولن يخش إ ل ا الله فعسى أ و ل ئ ك ان يكونوا من المهتدين أ ج ع ل ت م سقايه ا ل خ ا ج و ع م ا ر ة المسجد الحرام كمن آ م ن بالله كمن آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آ م ن و ا و ه ا ج و ا وجاهدوا في سبيل الله ب أ م و ا ل ه م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 وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتخذوا آ ب ا ء ك م و إ خ و ا ن ك م أ و ل ي ا ء ان استحبوا الكفر على ا ل إ ي م ا ن ومن يتولهم منكم ف أ و ل ئ ك هم الظالمون قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم و أ م و ا ل اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن, وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أ ح ب إ ل ي ك م من الله ورسوله وجهاد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 ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم, عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أ ن ز ل الله سكينه على رسول وعلى المؤمنين وأنزل, وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين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 إ ن م ا المشركون ن ج س و فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا و إ ن خفتم ع ي ل ة فسوف يغنيكم الله من فضله إ ن شاء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 حتى يعطوا الجذيه عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود زير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم ب أ ف و ا ه ه م يضاهرون قول الذين كفروا من قبل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 من ان ل ل أ ح ب ب ا ا ا ر ر و ه ل ي أ كثيرا ل أموال الناس و ن إن ك من ا ل أ ح ب ا ر والرهبان ل ي أ ك ل و ن أ م و ا ل الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أ ل ي م يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم ل أ ن ف س ك م فذوقوا ما كنتم تكنزون ا ع د ة الشهور عند الله اثنا عشر, عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات و ا ل أ ر ض منها أ ر ب ع ه قرون ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أ ن ف س ك م ف ق ا ت ل و ا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا أ ن الله مع المتقين م ا ن س ي ء ز ي ا د ة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما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 الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذهما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله م ع ن ا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 لو كان عرضا قريبا و س ف ر ا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم ا ل ش ق ة و ت ي ح ل ف و ن بالله لو ا س ت ط ع ن ا لخرجنا معكم يهلكون أ ن ف س ه م يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون عفا الله عنك لماذنت أ لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 ما م الذين لا يستأذرك ي ن ؤ وارتابت ن ب ل ل واليوم ل ه ا آ خ و ا ر قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أ ر ا د و ا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره ا ل ل ه ولكن كره اللهم بعافهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إ ل ا خبالا ولاوضعوا خلالكم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 وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه ق ل ا ل ك ا ف ر ي ن ان تصبك حسنه تسؤهم وان تصبك مصيبه يقولوا, يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون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 و ا ل م ؤ ل ف ة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبه السبيل ف ر ي ض ة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أ ذ ن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين آ م ن و ا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه إِنْكُمْ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 بما في قل و ب ه م قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن س أ ل ت ه م ليقولن إ ن م ا كنا نخوض ونلعب قل أب الله و آ ي ا ت ه ورسوله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 الم ياتهم نبا الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين, مدين والمؤتفكات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 يامرون أ بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله إ ن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ق ا ل د ي ن فيها ومساكن ط ي ب ة في جنات عدن ورضوان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 في ق ل و بما ه إلى يلقونه يوم م ب أ خ ل ف و ا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون أ ل م يعلموا ان الله يعلم سرهم وندواهم و أ ن الله ع ل ا م الغلو الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم, جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أ ل ي م استغفر لهم أ و لا تستغفر لهم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 واذا انزلت سوره ان آ م ن و ا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين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 سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم إ ل ي ه م لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم انهم رجس وماواهم جهنم م جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم ف إ ن ت ر ض و ا عنهم ف إ ن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين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 ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول أ ل ا إ ن ه ا قربه لهم سيدخلهم الله في رحمته إ ن الله غفور رحيم والسابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر والذين اتبعوا ب إ ح س ا ن رضي الله عنهم ورضوا عنه و أ ع د لهم جنات, وأعد لهم جنات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 ومن أ ه ل ا ل م د ي ن ة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إ ل ى عذاب عظيم واخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا و آ خ ر و ن اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم إ ن الله غفور رحيم خذ من أ م و ا ل ه م ص د ق ة تطهرهم و ت ز ك ي ه بها وصل عليهم وصل عليهم إ ن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن يعلموا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 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلف النبي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 والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير اما من اسس بنيانه على شفا زلفى هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال ب ن ي ا ن و م الذي بنوا ريبه في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ان الله اشترى من المؤمنين أَنْبَرِ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 فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون ا ل ع ا د و ن ا ل ق ا م د و ن ا ل س ا ئ ق و ن الراكعون الساجدون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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار أ ن ص ر ا ل ذ ي اتَّبَعُوهُ ا و ل أ ن الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم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 ف ز ا د تهم ر ج س ا إ ل ى ر ج س ه م ف ز ا د تهم ر ج س ا إ ل ى ر ج س ه م وما تهم و و ك ا ف ر و ن أ و ل ا يرون أ ن ه م يفتنون في كل عام م ر ة أ و م ر ت ي ن ثم لا ي ت و ب و ن ثم ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون و إ ذ ا ما انزلت س و ر ة ا ل نظر بعضهم إ ل ى بعض هل يراكم من أ ح د ثم ص ر ف و ا صرف الله قلوبهم ب أ ن ه م قوم لا يفقهون